تملك مرأة عازبة قصطا من المال توفيت ولها أم وأخ شقيق من أبيها وأمها له ابنان وبنت وإخوة من الأب ثلاثة ذكور وأربع إنات وأخ من الأم فمن يستحق الميراث منهم؟ عما ثلاثة إخوة لعب وأربعة أخوات لعب فلا يركون لقونهم محيطين حجب حرمان بالأخ الشقيق وأمها تريت السدس والأخ لأم يريت السدس أيضا وهؤلاء يرثون بالفرد أما الأخ الشقيق من أبيها وأمها فهو عصب بالنفس يريت الباقي بعد أصحاب الفروض، ويتمثل الباقي في أرض على ستة أما أولاد الأخ الشقيق فلا يريتون لأنهم نحجوبون بأبيهم لكونه الأخ ربنا الميت العين عند الله تعالى